بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا ان ما تعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت وَإذا الرُسُلُ وقَت وَإِذا الرُسُلُ أُّتَت لأَي يَوٍ أُجة ليوم الفَصل وَما أأَدَركَ ماَا يوُ الفَصل وَلُه يَومَئِذ للِمكَذبين ألَمْ نُه لِِ الأوَّلينَ ثمُم نُتْبعهُمآخرِرينَ كَذَلِكَ نَفعلُ بالِالْمُجرِمين وَيله يَومَئِذِ للِمُكذبين.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 أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْ ظُلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ ظُلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا أَمَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا مجرمون مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ لَئِن يَوْمَ إِذِلّ الْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ